سورة الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم تصيمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن ننزل عليهم من السماء إياه فظلت عناقهم لها خاضعين فصورة بليس فرون سيسمى الربين دحيني شورد الحنان تعصيم مين في ذاكي ذاكي ذاكي ذاكي ذاكي الكتاب ذاكي ذاكي ذاكي حقراتنا غضي منيش السواء غفر مروا مينان أمرنا في غدا ننزل يؤثر المعجيزة جنية أضرقنا من قراضا نسان أذامنا وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معيظين فقد كذبوا اشياتهم انباء ما كانوا به يشتجون كل مد يشكير قران وجد يفكد وحنين نهني ترجفلاش اثنيل ذا شيد دفن ارني دسن الاخبارات وبين فيت مشخرا بتنا فيها من كل جوج كريم إن في ذلك لا آية. ومَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَمُقِرْنَا لَغَرْفَمُورْ اشحال دين السمغي ديش ديما كل الصنف قلهان وَلْن يَكُنْ لِعَالَمٍ لا تصدق شنو رومينن وَديفني ستري سوغرايف ياني الشور دالحنان وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ قَالَ فِرْعَوْنُ أَلَا يَتَّقُونَ قال يَشَاءُ وَيَبِيضُ إِمَّا يُصَامُ أَكْلَ رُوحٍ غَنَقُمْ يَلَنُّ فِي الظَّرْمِينِ أَلْقُمُ النَّنَ فِرْعَوْنُ أَيَغُرُّ تَجَوُّثُنَا رَبِّي فأخاف أن يقتلون إن يسأل بنو أقل قد غيش كدفا مرني واذ كفرا ولذي لسي ولي تسير إيه شجع سيهارون استرسني في حسيف وقد غذينا قال كلا فذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فات يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أنرسل معنا بني إسرائيل إن يسألا رحث سلم واجز ثقينو أقرغي ذو لدن سل وحثغر فرعونين ثاس إشجعر دبات خلقيث أسنتظر القرآن الدون ينا ثروان قال ألم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمور كشنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين <تصفيق> إن يس امكنني وركن رب الظلوفان حق مضش حال يرانا ايش بقاش ندير امريش تخدم مصين قال فعلتها إذا وأنا من الظالين فطررت منكم لما خفتكم فوهب لي يا ربي حكماً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بين إسرائيل إني أسخذ في الصح لكن ضغل غلطة ألو رغمك نقاذا ثلاث كايد فافيو النبو وجعلية هذه نقود دفقة واركتينين المزقة تشني ثر الذهران الرون الإسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين يند فرعون ثم صخر لاذ شذ رب العالمين ين يس ذبه فيهن ونذ القاعة الذهري لن هرسا ميل لخرس ثم قال الذي من حوله ابات اجتمعون ان وذ يزدجين شرم اش الذي قال قال ربكم رب ابائكم الاولين هنا موسى ذبابن ذباب الجدود ون وذاك المجوار قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون ينيش امش كانون يتشجان غروني يهبر قادر رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تاخرون ينذبه في الشرق الغرب يشري لن يرسن مشامح للعقل فرون قال لا ان اتخذت اله غيري لا اجعلنك إنها سمرة سقمو ونسعب نضغيري أكيرا قريم قال أولو جئتك بشيء مبين إنها سغسكتني وبغاكدك اللبيان قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان المبين ونزع يده فإذا هي بضاء للناظرين إن يساها وثيد مرس حلد قرض إذ القصث عكوشتيس ثو غرز المملك عجب إسف غزند أفوسيس أها كان نشحان ولد قال للملائح حوله إن هذا لساحل عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسعره فماذا تامرون إنه وذي جديزين وقلسنا لسحار يفغا كنت في غمضي ثمور سوى سحاره قالوا أرجهي وأخاه وبعث في المدائن حاشرين ياتوك بكل سحار عليم النناس أسعد دياس خلال وقت نتادي فيماس شجع واذا قدي جمعان السحار نكون ثم ذيت كل سحار يسن نزهر سحر فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعننا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين جمعاً يكون سحر غرهم كان ذو سمع لهم أننا زند الغشية ماذا ينسن نجمعاً أنت بعي سحر اننا نحن الذين غربن فلما جاء السحره قالوا لفرعون اهن لنا لا اجرا كنا نحن الغالبين قال نعم وانكم اذا لمن مقربين متى ظننت هارن ان شقرني فرعون من شانكر الخراس ما لن نكون غربا لنا يشن انعمي لا انك كنت قرفه غوري قال لهم موسى القوم ما انتم القون فالقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فيعون انا نحن الغالبون ينتقموا شي نشا اوجد ذا شي دبيم غقرني مودار نشن اتشعوجين لسقرن احقر فرعون فنكون نرى غبا فالقاموس عصا هي ترقف ما ياتكون فالقي الصحره ساجدين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون يضرب موسى تاعكاش فيش يشفع حد شدبن اشحن اشربين دفة خرقيث موسى قال اهاما له قبل اناذن لكم انه لكبيركم الذي يعنمكم الشحر فلا سوف تعلمون لا اقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم اجمعين اني اسمخت من قبر وندف كات ثم قرانا جنين ون ونسح ونشح حال كان داك فحال من ذلك جماغي فاشتنا ون لذا قالوا لا غير <بير> <قال> <لا> ان الى ربنا منقلبون انا نطمع ان يغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا والمؤمنين اننا شد الشقره <زودة مش قلع> نكني نظره الى قران انه غير غربه بنا النقطه ما هذا غيافهم وفن هل هي نخضه من دم مجوره واوحينا الى موسى انشرب عبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشذيمه قليلون وانهم لنا لغايرون وانا لجميع حذرون نوحيا جدي موسى افغسل عبادي وذقير اقعدكني داك وين تسبعان غير كل فمديتك الشكا سرع وداك دجمعان راشكر ينيش وديسر بعد تمشطو حدروش ديال الشان وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كريم كذلك وَأَرْسَاهَا بني إسرائيل مِنْ تَفْرِيشِ الدِّجُنَانِ ذِى عُيُونِ الشَّجَرِ ذِى الكُنُوزِ الدَّخِيرِ هَذِهِ فِي كَنْزِ وَرْثَانَ وَرَوْنِنَ إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ شَيْخِينَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قال أصحاب موسى إنا قال كلا إنما يا ربي سيهدين تبع أنت نشرق من نظر نبه رسن أننا موسى أثن في رغض الحقن إن يسم موسى يخضع يذيذ فيه أي مر أكبر فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطوض العظيم وأجرفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه إجمعين ثم أعرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم الله أكبر أنه حيث دموسان أوث ربحر سعك وشتيك في القلم قواري أنم ذو العلين أنقرر غردي ويهيض أن, أن, إن الجمسة ويهيض اللان إيض اسمرك لملان بعد نصارق ويهيض وأن يكذ العالم في سنة تصوى النومين فذي كنت تريت وغلاف أنه يشتع ذي الحنة وطلو عليهم نبأ إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاتفين أغرزند أمرد فقا نخبرني جفرهيم يمسي النمي باباش ذلكميش نشتعب ذنب أنا عبد الأصنام نكني غوصن طلب واش قال هل يسمعونكم وإذ دعون ينفعونكم أو يضرون قالوا بالوجنا آباءنا كذلك يفعلون إن يسمسوا الناوين إما نذعهم غرصا من فعن كنا ضررا إننا نسكد نفا إمجرنا خدما قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم نقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ينديرسن متازرام واذا كجلت عبدام هو الوذي مجهوان اثني جا ذوني ومرها حشر رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويشفين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي و انك ني خرقا اهنسلي يدي هدون و نجي شكن اي الشو ما هركا غيشحرم و انك ناري نغن هم بعدك ما يدي و انك نجي الطمع اي فين وين خدمه يدير خطايا ومن حساب ربي بلي بالصالحين اجعل لي لصان صدق في الآخرين اجعلني من وره جنة النعيم واغفر لي أبي إنه كان من الظالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منط الله بقلب سليم إبراهيم إكما وليس ربك يد ثم سنين السد يد الصرحين جاري ينعيد فدلا ذي الخر وذاك تثدون جاريك وذاك ورثا الجنث النعيم هنا إلى خرث هذا استعفضي بذان أثني عرقص وبريذ وليس به ديران السن مرد كرن يوم قيمة السن هي رشنفا ذا ذي الشير في الدريان حاشا ونكن ديوسان غرب بك <تصفيق> وأجلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون أدظهر جهنمان يوذي لنذ الكفار أزندينين أندثا وذكث الله بثعب ذن من غير ربي مجمرا أكون نجون نغاذ نجون أخ الذي منسا فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس اجمعون قالوا وهم فيها يختصمون طالله إن كنا لفي ظلال مبين إذ نشويكم برب العالمين وما أظلنا إلا المجرمون أثل خبا غرد خريس نثني الوذي توقف عنه ذو إذ يتبع نبليس حد ذيك سنوري مننا أسنين مثل عن ذيس جهنم أظهر نغرض الزيغة إذا كنا كيف فنوذ رب العالمين يغسون فنذيب شمن فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو إن لنا كرة فنكون من مؤمنين إن في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم قرن شيواغ في الشفعان ودا متذكر النصح لو كنا نقول رينا اردنيث تيره نيدي غير المؤمنين ونياكوا ذعدما ذيكشنا تصور نمين ذيكش نسولي نوح مرسلين القى لهم اخوهم نوح لا تتقون اني لكم رسول تقولون من فاتقوا الله واتيعون وما اسالكم عليه من اجر ان جلي لي الا على رب العالمين فاتقوا الله واتيعون شهد بنقوم نوح واذا كد وشق <تصفيق> عنه يمشن اركلين فين ونممان ضع فيا قوه من ربيها ورهن ذري باخر 11 الغرس خوربه ضع فيا قنس ربيها هيزب قالوا ان قالوا ان لك واتبعك الارذالون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون أننا سمك كنا من ذي محقرني كثب إني سنن دعا الماء أسمينك إني لن خدم أذا ربّلتني حاشفا أمرو كانت في سنم وما أنا بطارد المؤمنين إن إنا إلا نذير مبين فالذي فاوضه يمنان مكذب منظر بينه قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال ربي قومي كذابون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين إِنَّ يَسْ أَرَبَّثَانِ إِسْخَدْ إِنْيِي الْقُمِيو أَتْحَكْ مَضْيَرِيِّذِ السَّنْ عن جوية جو ذاك إِلَّنِيذِذِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمِشْحُونِ ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم ننجاة ننجاوذي اللان يذس ذسفنة عبان نصغرق واذدق من وإن يكد العالماء ذي سنة تصورن مين نذيك نستوريس وغلاف أرنوي الشور ذي كذاب التعادن المرسلين إذ قال لهم أخوهم هودنا لا تتقون إني لكم رسولنا مين فاتقوا الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر انجري الا على رب العالمين امسنيننانا مسان وهد امخرفوك معنا ربي اقرضن فينون ممان ضعت ياك ربي ورونا غريف على 11 رخرس غربه بتخرقيف اتبنون بكل واتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم بتشتم جبالين فاتقوا الله واطيعون اثفنوم ذي كل فيريس القصور اوثن تحوجم اثفنوم ذي العريات امك لرتس مثثم ميل لوين أتخذ من. أتخذ من واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أقاذت وني ونفكان النعيمة جديد في اللام إفكي وني المال تروع رجلنة ستدع وانصر أقل قذب في اللوان لأعثف ببس يعرن قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له العزيز الرحيم أننش غورنا كيف كيف أنصحنا غور نصحران إذا كان لدينا مجبورا نكون لدينا أن نستنع الشاب أشد في أن تنسي نقريثا وأن يكون العالم لأننا تصورنا مين وأننا نستريت وغلاب أرنوية تورد الحنا كذب السمود الموصلين إذ <تذب> قال لهم أخوهم صالحنا لا تتقون إني لكم مصولون مين فاتقوا <تذب> الله وأطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين شموذ ورهن شدون واذا شديت واش كعان مشني النجمه سن صالح ام خرسو كمرى ربي اقرذن فنون ممان وضع أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وسروع ونخل طرعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر مشرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون سلوى من ذلك قمم دمعك ذلمان اجلنا في العوان صار يجيرنا تسدينه تسمر استسمر نستدار قاق تنجر مزخري فيل يا خمن اكن تجهوم رفي يقول ربها ارسذ عثان رمر وبدي تعدى فراش وذكرني سفدن القار خدم قالوا إنما انت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين أننا سوى سحرض ماذا يمكن العذب لكم أو يعد حير معجيزة ماذا سحرض قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم إن يش مستنت رونت يونوش اتشون الشف يبوش الشوم خون ويا هذه هيش تخدمم اكوني ديش يونو رعثاب بوش العذاب ان في ذلك وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم أجلانس وغر الندمان يغريد في اللسن العثاب وأن يكذ العالماء ذي سنة تصور نمين بذي سنسوريس وغراب أن يفترد الحنى كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرب إني جري إلا على رب العالمين ألقوم اللطس كذبا وذا كدت وشجعا إني ليس لنا همثساً لط أم كورثو قهمرة ربي أقري ذنف ونممان الضعثية وقاتت ربي ولو نظري فغل الخراس الخراس هو الباب تخلقيث الذكران من العالمين متذارون ما خلق لكم ربكم من جواجكم بل انتم قوم عادون ام كتخدموا ميخسران اغرد ديك هذيك الخرقيت تجج جيميني ونخراق ففنوا من زوجن وان اثن فعدم فيلاش قالوا لئن ما تنتهي لوط لتكونن من المخرجين قال اني عملكم القالين رب نجني واهلي مما يعملون ان الناس مرتخره لوط احسب ان شفغيك ان يس شر حق مله اينك اجد له خدمم اه ربي في شيء ينجون نكني ثم دمرنا الآخرين وأمترنا عليهم مطرة فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ننجثل المرة تيرنيع نتسيك ذي مولانيس حشف مغار في نيقلان بعد نستنقل وييل نغضرد فلس نجفور قضرا اذوني غيرك فور يبوي ذلك ذو نظر اني يقدر علما ذلك كذب اصحاب اولئك المرسلين اذ قاد لهم شعيب لا تتقون <تصفيق> <تصفيق> اني لكم رسول من فاتقوا الله واطيعون وما أسألكم عليه من اجر إني جري إلا على رب العالمين السجد من أصحاب الليكا الطجور يمران النظرات ولكي يتواشق عن إمسن النهي مثس شعيب أم كورثو ربي أقريذن فين ونممان ضعثية قوة فربي ورغو نظري فرخلاص رخلاص غور باب تخرقي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 وسترى لرئمدن بركت الفسد قاعا اقعدت بكم خرقا ذل خرق يمجورا قالوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظنك لمن كاذبين فاشقط علينا كسفا من السماء ان كنتم صادقين ان ماذا كذلك العذاب من كنية؟ ماذا كذلك؟ ماذا كذلك؟ في الله كذلك جنية مرصح قال ربي ألم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وان ربك له العزيز الرحيم ينيش البفيو إقهر مشكل خدمام ميتشكه دفين يطفثا لا اعتب طريقتي شي هنا اته درعث فيو عار زغوش يلن ذمنحوش ونياكذ العالم ديك سنه تصور نمين ما بيشن السوري سواغلاف ارنوي شردهنا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي المبين وإنه لفي زبر الولين أثنوكين ذلك القرآن الدين زرفت خرقيف يرسد يسوي ممنن جبريل عليه السلام أغفوري أكنت شريض لِغَيْرِ الَّذِينَ نَظَرُوا شَرَّ لِسَانِ عَرَبِيٍّ فَنَنَ أَفَنِيَ الَّذِي بِالْكُتُبِ وَبَذَّكْنِي جَوْرًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ يَعْلَمُهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْعَجَمِينَ فقرأه عليهم ما كانوا به أولون إسرائيل يكونث دين الزج غفيون لذعرات أثندي غرف اللسن ولكن رجس كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب ذليم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقول هل نحن منظرون أكين السيش شام الشيك الذقول ونجم شمان يسور تسام النرع أرض زرن العذاب قريح ورد اسفق رمثني ذياس نهنين ورفنين فلاس هذا سنين ما غرجون أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرايت إن متعناهم سنين؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا حر انغلعت في النا في الظريض من شرب حيتان اشرى لعوامرد الناس بون بعدك نثمي دياش وينكن سيتو في عنقش ما اذا الرح مشي وما اهلكنا من قريه لا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين ورنشن غير شت قُبْرَنْزِنْ شُجْعَامِ النذار ذا سمّ مختيام إيم الدن نكنرن اللي تظارمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعجولون ورث الدبون الشوطن القرآن أقيا ولم كارثي داوين إيانا مرز ما نرعب على بشكل ندجد سرن الوحيني. فلا تدعو مع الله إله آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك القربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ورذعوا مع ربي ورذيوا أن النظر مولسا على السابق نظر ذلك محك قربا ورس مغار منيش غفر المؤمنين كثبا فإن عصوك فقل لني بريء مما تعملون فتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم معصنك غشنشن أقريغنش وفريغ ذوينك لاتخدمم اتشير غفينيك غلفان قلنو يتشورد الحنا ونكن كيدي زران ملاث كرث غفظاليث نغمث في الدغمات نوض يروي ذكي تشجدن أثنتي سلطاش العالمي سليسا الحد هذنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاكنتهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون ما كون يتخبر غير منه اذا ترسن الشياطين تترسن اروين يلان و هي دفرثي رسميهم تحسيسا هاري غنيا اتصدقستم دير والشعراء اتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وذكني شوك الخن تبعان وذي سفرون عنوثم تظري ضرع ذيم كل عزرهم لن أقارن دين الفعل حاش وذكني يمن اتشفكرنا ربط عاش الدفاع ما ضر من كان ادك على من واذا كنني يضر ذاك نرد قرين